الحمد لله الحمد لله اعطى كل شيء خلقه ثم هدا احمده واشكره اختار ادم واصطفا فعصى ادم ربه فغوى ثم تاب عليه واجتبى وطرد ابليس لما استكبر وطغى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما ودعه ربه وما قلى اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد افضل رسول مجتبى وعلى اله وصحبه ومن اهتدى وبعد يا عباد الله لما انزل الله ادم على هذه الارض التي منها خلقه وسواه فعدله وعلى اشكال هذه الارض صوره وطبعه فجاء على شكلها والوانها وطبائعها منهم الاسود والابيض والاحمر على الوان هذه الارض واطيافها منهم السهل اللين ومنهم الغليظ الجافي ومن بين ذلك على طبيعة الأرض وتضاريسها لا شك أن الأ لا شك أن الأصلم جذب إلى أصله والإنسان مدني بطبعه يألف ويؤلف ويبني ميوله وانتماءاته على ويبني ميوله وانتماءاته على شيء قد ألفه وعاش وعاش معه وفيه وله ولذا فحب الارض التي نشا فيها الانسان ودرج شيء فطري مغروس في قلبه ووجدانه ولا ادل على ذلك من تعلق القلوب بالصحارى المقفرة والاجواء المغبرة والاوطان الحارة والمناطق المنكوبة كل ذلك لانها موطنه وفيها ولد وعلى ترابها درج وقف صلى الله عليه وسلم على الحزوره مخاطبا مكه فقال والله انك لا خير ارض الله واحب ارض الله الى الله ولولا اني اخرجت منك ما خرجت ولما هاجر بلال اصابته حمى المدينه فجعل ينشد وهو يحن الى مكه الا ليت شعري هل ابيتنا ليله بيواد وحولي اذخر وجليل ويقصد انه يبيت بمكه وهي الارض التي فيها عذب واذي اشد الاذى ولكنها الارض التي تربى فيها وعاش فالفتها نفسه هذا الحب عباد الله لا يلام عليه الانسان ما دام حبا فطريه متخليا عن متعلقات اخرى وربما تضر الانسان ولا تنفعه لقد جاء الشرع بتصديق ذلك حيث اقر هذا الحب والتعلق ولكنه ابان واوضح ان حب الارض لاجل ذلك الحب المغروس في قلب الانسان ولاجل متعلقها فهي ارض الاسلام ارض اقامه حدود الله وشرعه واقامه شعائره فيحبها المرء لانها ديار اقيمت فيها حدود الله وعلا فيها صوت المنادي فلذا هو يقاتل ويناصح ويريق دمه في سبيل الذود والدفاع عنها حتى لا يحتلها الاعداء فتنتهك حرمات الله وتعطل شرائعه ومن هذا الباب امر بالجماعه والسمع والطاعه حتى للعصاة مما ومنما والله هم الله امرنا ما لم يأمر بمنكر هذا هو موقف الشرع من حب الاوطان ولذا لا يمانع ان يصدح الشاعر هاتفا بحب وطنه وتعلق قلبه فيه وحنينه الى ترابه وتمنيه استنشاق هوائه والعيش في كنفاته وحبب اوطان الرجال اليهم ماارب قضاها الشباب هنالك اذا ذكروا اوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحن لذلك قد الفته النفس حتى كانه لها جسد ان بان غدرها لك وكم هي تلك الابيات التي تتغنى بمحاسن الاوطان ومواطن الخلان، وكم هو ذلك الحنين لذلك الوطن الذي بعيد عنه الإنسان، ولكنه لا يمكن أن تطويه يد ال... يد إنسان أو تطاله رح النسيان، وكم هو جميل عباد الله أيت رب النشء على حب أرض الإسلام وموطن الإيمان. وخصوصا تلك الاوطان التي تعج بذكريات الاسلام الاولى واليها يارض الاسلام في اخر الزمان وهذه التنشئه تكون اولا بزرع العقيده الحقه التي تجعل ولاؤهم لله وحبهم لرسوله و لعباده المؤمنين وثانيها تركيز العزه في قلوبهم واباء الظلم ورفض الظلم وتعزيز الدافعيه في نفوسهم ضد اي اعتداء على الممتلكات والاعراض والحريات والحقوق فمن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ولا من انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل وثالث الامور نشر التالف نشر التالف والتصافي وحب الخير للمجتمع المسلم مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحما والمسلم للمسلم كل بنيان يشد بعضه بعضا ورابعها التحفيز للمشاركه في البناء الفعال في لبنات المجتمع في جميع طرق الخير البناءه فإماطه الاذى عن الطريق صدقه وتصنع لاخرق او تعين صانعا صدقه وامر بمعروف صدقه ونهي عن منكر صدقه وبعدها لابد ان يعرف النش ان مؤسسات المجتمع هي ملك الجميع ويستفيد منها كل العباد ولا يجوز بحال من الاحوال ان تكون هناك محاباه للبعض على حساب الاخر مما يحفز الحقد ليجد له متنفسا في مجتمع مسلم تعب ابناؤه في تشييد صرحه الشامخ فان الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحرش بينهم. إن الوطن ليس حفنة تراب أو مجموعة بنات صماء، إنما هو مبادئ وتعاليم وأخلاق تسود في علو بناء النفس مما يمهد لعلو بناء المدن. وهو عمل ورقي وانتاج يصنع النفس فتصنع النتاجه والانتاج بكل دقه واقتدار لذا ينكر الاسلام ان يكون الوطن سببا للتجمع على غير دين الاسلام او محبه فلان او علان لا لاجل شيء الا انه الا لانه من وطني كما قال ذلك الشاعر هبني دينا يجعل العرب العرب أمّة وسير بجثمان على دين برهمي سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنمي ونحن نقول له لا مرحبا بالكفر ولا أهلا بجهنمي إذا لا إذ لا بد من التفريق بين الناس في المحبة والبغض بحسب قربهم من الله. ولا يعني ذلك عدم العدل واداء الحقوق لذوي الحقوق ايا كانوا عباد الله في الاونه الاخيره طغت شعارات الوطنيه والمواطنه ولكتها ال سنه مستسيغه او مستفيده او مستغله ولعل العلمانين هم اولئك الذين يدعون الوطنيه والمواطنه وحب الارض وعبير الوطن ولو تفحصنا التاريخ والواقع لبان الصبح لذي عينين فالعلمانيون والليبرانيون والمستغربون هم ابعد الناس عن المواطنه وتنشئه النشء على حبه والتعلق به لماذا لانهم هم الذين نقلوا تقاليد وعادات الغرب الى الوطن الاسلامي مما يجعله متعلقا بها لانهم لمعوها وزوقوها مما يجعل النشء قاليا لعادات وطنه وتقاليده ذات الاصول العربي العربيه الاسلاميه انه لا ابر للوطن وترابه من اولئك الذين يقيمون شرع الله في ارضه ويحيون الناس بذكره وامره لانهم هم الذين يحافظون على وطنهم ومكتسباته وطاقاته من الهلاك والفناء وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مسرحون ان الذين يحافظون على مكتسبات الوطن هم الذين يحققون امر الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والمواطنون حق هم الذين يقيمون شرع الله في انفسهم وفي اهلهم وعلى ارضه لالا يظهر فيها الفساد وتعم الفوضى والهلاك واعظم فساد البلاد واعظم فساد البلاد في برها وبحرها وجوها هي تلك الذنوب وتلك المعاصي التي تنشر الفساد الصحي والاجتماعي وتنشر الفساد المعنوي بالاختلاف والفرقه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ان المواطن الحق هو الذي لا يبيع وطنه لفكر منتحل ضال يستقي تعلمه من اعداء الاسلام والمواطن الحق هو الذي لا يرتمي في احضان الاعداء ويبيع دياره لكافر محتل ان المواطن المسلم الحق هو الذي يقدم مراد الله وشرعه على مجتهيات نفسه ويؤثر اخوانه واهله ويتنازل عن حقه ابتغاء للعفو وجمع للكلمة وراء بل الصضع الوطنية نستنشقها مخلوطة بعبق القرآن وعطر السنة إن الوطن الحقيقي إن حب الوطن الحقيقي لا يعني رفع العقيرة بأغنية أو قصيدة ولا يعني هز الوسط ولا يعني الاقتحام والاتلاف. ولا يعني اهانه كلمه التوحيد ولا يعني امتهان النعم ولا يعني سد الطرقات ولا رقص النساء في المحافل والشوارع وفوق السيارات ولا يعني التحرش والاذى ان الاحتفال باليوم الوطني ليس معيارا لقياس وطنيه الناس فمن احتفل فيه فهو من الوطنيين ومن انكره لي بدعيته وحرمته فهو من غير الوطنيين ان الاعياد الوطنيه لا تؤمن من الفتن ولا تربط شعبا بحكومه في مصر 10 اعياد وطنيه وفي تونس 7 وفي تونس 7 وفي ليبيا 5 اكثرها عيده اسرعها سقوطا وتفككا كما قال ذلك الطريفي حفظه الله ان يوم الوطن ليس واحدا بل هو عدد ايام السنه كلها كلها للوطن بناء وحضاره وتشيد وعماره واعتزاز بالدين وتمسك بالثوابت ان الكافر لا يعرف امه الا في يوم عيد الام فهل نحن لا نعرف وطننا الا في يومه الوطني كلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون هذه اول ايه في القران ذكر فيها الارض ذكرت فيها الارض والوطن بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنه ونفعني واياكم بما فيهما من الايه والحكمه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور التواب الرحيم الحمد لله جمع بين المسلمين بالاسلام وااخا بينهم باخوه الايمان احمده واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اننا بمفهومنا لمعنى الوطنيه والمواطنه الحقيقي يجعلنا واسع الافق فوطننا ليس هو ذلك الذي نعيش فيه فقط وانما هو ذلك الوطن الاسلامي الكبير بلادي كل ارض ضج فيها نداء الحق صداحا مغنى انا عالمي ليس لي ارض اسميها بلادي بلد هنا او قل او قل هنالك حيث يرفعه المنادي لقد افلست القوميه ان تجمع العرب على مبدا العروبه وافلست الشعبيه ان تجمع الناس على شعب ما ولكنه الاسلام استطاع ان يجمع الناس على مبدا الدين ويوحدهم في اتجاه واحد لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم ونعود لنقول عباد الله انه لولا غرس حب الاوطان في قلب كل انسان ما كان للهجره من وطن الكفر الى وطن الاسلام ذلك الاجر العظيم والثواب الجزيل فالاسلام دين الفطره يعلم ما في القلوب من حب لتلك الذرات وتلك النسامات اسائل عنكم كل غاد ورائح واومي الى اوطانكم واسلم والهجره ايضا دليل على قلى الوطن وتركه وبغضه حتى ولو كان احب البلاد ما دام انه وطن لا يقام فيه شرع الله ولا تقام فيه حدود الله لو كان الولاء للارض ما ترك صلى الله عليه وسلم مكه ولو كان للقبيله ما قاتل قريش ولو كان للعائله ما تبرئ من ابي جهل ولكن الولاء للعقيده ان حب الوطن غريزه اعترف بها الاسلام ولكن وجهها للوجهه الصحيحه واحب المواطن الى الله تلك الاوطان التي بدا منها الاسلام وال اليها يارض وينتهي مكه والمدينه وبيت المقدس فهل نعيه نسال الله سبحانه وتعالى ايجمع كلمه المسلمين على الحق وايوحد صفوفهم وايلم شعثهم وفرقتهم انه على ذلك قدير هذا وصل وسلم على من امرتم بالصلاه والسلام عليه فمن صلى عليه صلاه واحده صلى الله عليه بها عشره اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وقدوتنا ومعلمنا وحبيبنا محمد بن عبد الله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 يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء اللهم كلكم عونا ونصيرا وسندا وظهيرا اللهم لم شعثهم اللهم لم شعثهم ووحد فرقتهم واجعلهم غصه في حلق الظالمين يا رب العالمين اللهم امننا في اوطاننا اللهم امننا في اوطاننا واصلح ولا تامرنا يا رب العالمين اللهم ردهم اليك ردا جميلا اللهم ارفعهم بالاسلام وارفع الاسلام بهم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين